أَرانَ أُلَائِئَ بَنَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْلِين لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ الَّذِي سَكَرَتْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَلَيْهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا جارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن عاب انكتر الظالمين فانتقمنا منهم وانهم ما نبي ايمان به ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم ايات فكانوا عن كانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مخذحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق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 لا تمدن عينيك الى ما مّسانا به ازواجا منهم ولا تحزن عليه ولا تحزن عليه واخطب جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما that me